في اشواق اسمك يا اللي في اشواق اسمك يا اللي وين ساكن يا اللي وين ساكن في نهايه الهوى مليت قلب وطار بجناح اشتياقي انكثري الاشواق في مرسى لا لا مو وانا <متحدث> ابي روح اليوم وحواسي اساره يبغاني بذ وقت قبل هالزياره ابي ها روح اليوم وحواسي اساره يبغاني بذ وقت قبل هالزياره اللي المحبوب ورجع للوطن كامل تم سنين والهان على شوفك وتقولوا كيف يوم ان في هطوفك على شوفك وتقولوا كيف يوم في هطوفك اني جيت من بغداد دورك اهل ناصف دورك الانتاج على ال ورام حسين صحه يا دو سين العشيق ماجي يا دو العشيق ماجي ملكت الروح وجويد ومريده قد مك ورجعت قبل هالقصيده ملكت الروح وجويد ومريده قد مك ورجعت قبل هالقصيده والكتابها في تخلق كل جبل في الامل الإسلامية للصوتيات بإدارة المهندس نؤيل بغدادي نشكركم لاختياركم شركتنا ونتوقع مع تحيات شركة الخيال 100